الناس بتضيع تشفي حينا ما بتصد الناس عايشه قد الفضل عباس يا اهل الفضل عباس يا اهل الفضل عباس, عباس, عباس, عباس, عباس, عباس نعمل اخو حسين ما عنده شفين ومغرق الناس بسخا هاشمي وجود رغم الجراحات ناشر جناحات بيها يرد على السلام يكرم وفوده لو طبت ضيوف بحساسه يشوف ما تشنها من عنده بسهمها العين ممرودة وبلا يوضحون همهم هم يشرحون يعرف مرام اللي يعتني ويقضي مريوده فاس لغته كل ما حاجته عالم بلا الله عباس هيا الله الانطاف ما توصف او مشعل مش والفضل ضي من قبس نور ليكصد لمهموم من عثر يقوم والعاقد النية صح بزيارة انذورة يحشي لحياه ياكل فرجاك ويسعد الروح اللي باسرها وقت ماسوره زفرات الاحزان يم قمر عدنان تصبح هلاهل تحكي يم عباس مشكوره خلفت نوماس خلفت نوماس شهوره تسعى نفديها خلفت نوماس يلا الله عبداس شه مر يلا الناس أنت الناس يضيع الناس من قبل باب الحضرة إلها من فتح قلبي ضيفها شارات تحمل بشارات حزب الكرامة ما يذل وينكسر حزبه بالزاد لابا ينطيب الأذرا حيا الله فاضل الملك ويدلل بشابة للحاجة سقاي من الازل والماء على نفس السلسال راعي الرايه والجبل غيرن برات غيرن براس اسب ابلغ معانيها الغضن قران ما بتقصد الناس عباس يا الفضل عباس يا الفضل عباس ما شلون هذا اللي يقولون طاح على شط المشرع وصا راحت الأموال عباس ما زال فارس المخله ومن يصول شيرت سمصاما والمستحيلات الهن سجلات كلهن معاجز باهره مختومه باختام من يصعب الدار وتتعب اطظار سرقا ردن ذوب الشجاعه وضيق الظلام دور الناس تطمى عيونها ينطيها يا علم الله يا علم هيا الله العباس شهم حاجه يكفينا هيا الله العباس بتكسد الناس بتكسد الناس كل عيش في حيناها بتكسد الناس للشاعر أسامة العامر